واستعل الرَّأْسُ شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وَإِنِّي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي فَهَبْ فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل عقوب واجعله ربي يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى ان نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب اننا يكون لي غلام وكانت امراتي عاقرا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 فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم ان سبحوا بكره وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوه واتيناه الحكم صبيا واتيناه الحكم صبيا وحنانا مله النار زكاه وكان تقيا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 فاتخذت مِنْ دورهم حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَرْغُبُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إن كنت تقيا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 ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فعملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت قالت يا ليتني قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزع عَلَيْكِ تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي, فكلي واشربي وقري عينا فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فقولي فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ الْرَّحْمَانِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمًا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جَئْتِ شَيْئًا فإيا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 فاختلف الاحزاب من بينهم فوير للذين كفروا فوير للذين كفروا من مشهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتون لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 ان الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت اني اخاف أن يمست عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وريا قال أراضب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لإن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتز لهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له, وهبنا له إِسْحَاقَ ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا اخاه هاهونا نبيا واذكر في الكتاب اسماعيل إنه كان صادقا الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والذكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا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 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا فَقَالُوا فَمِن بَعْدِهِمْ قَلَفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ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 ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَا صِلِيًّا وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا ثُمَّ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نبيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا وليا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مذا حتى إذا رأوا ما يوعدون حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما فتاعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف زندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مانا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 وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ردا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلتنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا